فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إلكم في غيب من البعث فإن خلقناكم فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرواح ما نشاء إلى أجل مسمى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 وتر الأرضها مدة فإذا أنزلنا عليها الماء فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق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 وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَٰذَا لِخَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصَهَّرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامٌ عُلَمَىٰ مِنْ حَديدِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنَّاهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُ عَذَابِ الْحَرِيقِ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 على ما رزقهم من بهيمة الأعناق فكلو منها وأقعم البائس الفقير ثمَّ الَّيَقُضُوا دَفَثَهُمْ وَالْيُفُونُ ذُورَهُمْ وَالْيَطَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَالكَ وَمَن يُعْظِم حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عِيدَ رَبِّهِ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 فلهؤ أسلم وبشّر المخبّتين وبشّر المخبّتين الذين إذا دُكِرَ الله وجلّت قلوبهم والصّابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومن رزقناهم يُنفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا, فإذا وجبت جنوبها فكنوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيعوا وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرنا الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز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 114 الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك, أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي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 ان الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنُوهُمُ النَّاسُ فَلَا يُنَاسِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانه ما لم ينزل به سلطانه وما ليس لهم بعلم وما للظالمين من نصير وإذا تتل عليهم آياتنا بجلات تعرف في وجوه الذين كفر المنكر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 وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمٍ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا وَفِي هَذَا ليكون الرسول شهيدا عَلَيْكُمْ